الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على و الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سعد، وَالسَّعْدُ سَعْدُ الْمَعْطَى لِلْمَحْرَمِ وَالْمَحْرَمُ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر امراه الا مع ذي محرم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يخطب على المنبر في أيام الحج فقام رجل فقال يا رسول الله إن امراتي خرجت حاجه وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي عليه الصلاه والسلام ان يدع الغزو ويحج مع امراته ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له هل امراتك امنه هل هي امنه على نفسها هل معها نساء هل هي مع جيرانها لا فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المراه بلا محرم ولان الخطر حاصل حتى في الطائره الخطر حاصل حتى في الطائرة انتبه لنمشي جميعا في الخطر يكن طيب هذا الرجل الذي أراد أن تسافر امرأته بالطائرة متى يرجع عنها؟ متى يرجع من تشييعها؟ ها؟ الانتظار صعود ركوب الطائره ستبقى في هذه الصاله بدون بدون محر. طيب ولنقل او لنفرض ان الرجل دخل معها حتى ادخلها الطائره دخل الطائره واقلعت الطائره افلا يمكن ان ترجع الطائره من اثناء الطريق ها؟ وارد ولا لا ها؟ وارد وفعلا هذا حصل أحيانا تقلع ثم ترجع في أثناء الطريق لخلل فني أو لـ لـ للأحوال الجوية ترجع صح لا ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي ستهبط فيها ولكن المطار صار مشغولا أو صارت الأجواء التي على المطار غير صالحة للهبوط ثم انتقلت الطائرة إلى مطار آخر ممكن هذا ولا غير ممكن طيب خذ هذا احتمال ولنفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحرم ليش لانه جاء النوم ونام ولقى ممكن طيب يمكنه قام وجاء لكن صارت الاسواق مزدحمه بالسيارات اليس كذلك هذا ممكن يمكن جاء والسياره بنشرت اليس ممكنا طيب ولنفرض أن هذا انتفى وجاء المستقبل لها جاء في الوقت المقرر الآن وش بيجي عندنا من الخطر الطياره من الذي يكون إلى جنب هذه المرأة امرأة مبارك كل حال ربما يكون إلى جنبها رجل رجل هذا الرجل يكون من أخون عباد الله رجل خائن يتحدث إليها ويضحك إليها ويمزح معها وكم رقم تلفونك وهذا رقم تلفوني وما أشبه ذلك ممكن هذا أولا ممكن ممكن من الذي من هذه الأخطار ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن سفر المراه بلا محرم بدون تفصيل وبدون تقييد لكن قد تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا يعلم الغيبة ولم يعلم عن هذه الطائرات فلنحمل كلامه على السفر على الجماد لا على الطائرة فنقول لا تسافر المرأة على البعيد إلا مع ذي محرم لأن الرسول ما يعلم الطائرات التي تقطع المسافة ما بين الطائف إلى الرياض في ساعة وربع بينما كان يقطع في شهر كامل وش الجواب على هذا الجواب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم فإن رب الرسول سبحانه وتعالى يعلم والله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء فأنا أحذر إخواني من هذه الظاهرة الخطيرة وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم كما نحذرهم أيضا من قلو السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد لأن الأمر خطير، كما أحذرهم ايضا من قلو قريب الزوج بالمرأة في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله الحمو قال الحمو الموت ما هذا لما قال اياكم الدخول على ال... قالوا يا رسول الله ارايت الحمو يعني قريب الزوج بيدخل على, على الزوج لأن... لانه قريب او على زوجة قريبه ها لكن ما معنى الموت الحمو الموت قل ان الموت الذي أنت تفر من الموت ولا تستقبله نعم نعم تفر منه اذن قول الرسول الحم والموت يعني فر منه واحذر منه تمام طيب اسبح فقول الرسول عليه الصلاه والسلام الحم والموت هذا في غايه ما يكون من التحديد والغريب ان بعض العلماء اعف الله عنا وعنهم قال معنى قولها الحم والموت يعني ان الحم لا بد من دخوله على امراه قريبه لا كما ان الموت لا بد منه ها هذا التاويل نظير تاويل بعضهم بعضهم قال يجوز للانسان اذا وهب هبه ان يرجع فيها أنا مثلا أعطيته هذا القلم قلت هذا هبة مني في اليوم التاسع والعشرين من رمضان هبة وبعد ما أخذ فن وكتب فيه ورئيس كتاب زينه أخذته منك هونت يجوز ولا ما يجوز بعض العلماء قال يجوز ليش قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء وعود الكلب في قيئه ايش جائز ولا غير جائز جائز الرسول شبه هذا بالكلب يعود في قيئه ومعلوم ان الكلب اذا عاد في قيئه ليس عليه إثم اذا فانت اذا عدت عدت ليس عليك إثم احد يفهم هذا المعنى من من الحديث ها ابدا الرسول قال ليس لنا مثل السوء انسان يشبه بالكلب ونقول هذا معناه انه جائز هذا لا يمكن أن يكون لكن احيانا سبحان الله العظيم أفهام العلماء تبعد وتشرع عن المعنى حتى يؤول أو يحرف النصوص إلى معان مستقره مستقبحة فعيد عن المعنى إذن فالحمه معنى وش معنى الموت يا أخ قل كم لا لا أوقف وش معنى الحم الموت يعني الخطر. الخطر. يعني يسموه الخطر والحذر منه. الحذر منه. لإنه يخشى نقع في الموت. كما لا تقول. يعني كما يقول هذا. قل إن الموت الذي في إنه بس في إنه ملقي. فيه رأي آخر ذكرناه. ها هل انت عندك كرسي هنا وثنا؟ اجلس طيب يجوز السعي هل يجوز على الله الله ايش؟ ايش؟ هو يقول هل يجوز على يعني كانه يقول هل يجوز ان نقدم السعي على الطواف بدون اذن شرعي لعذر نعم أما بالنسبة لسائل الحج على طواف الإفاظة فهذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر وجعل الناس يسألونه أحد يقول مثلا نحرت قبل أن أرمي أو قبل أن أحلق أو ما أشبه ذلك فيقول لا حرج حتى قيل له سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج يعني واحد متمتع قدم السعي في الحج على الطواف او مفرد او قار ولم يكن سعى مع طواف القدوم فقدم السعي على الطواف فهذا لا بأس به يقول الرسول لا حرج اما العمره اذا قدم الانسان سعيها على طوافها فإنه, فانه لم يرد في هذا حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام لكن قال بعض العلماء واظنه عطاء رحمه الله من التابعين قال انه يجوز ان نقدم السعي على العمره تعي العمره على الطواه وعن احمد روايه انه يجوز ان نقدمه اذا كان جاهلا يعني اذا كان لعذر والاحتياط ان لا يقدمه مطلقا وانه لو فرض انه سعى قبل الطواف نسيانا او جهلا فانه اذا طاف ينبغي له ان يعيد السعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتاخذوا عني مناسككم نعم يقول السائل هل من كان ايش كان يقول هل هناك دليل من السنه على انك تكبر بين السورتين والجواب انه ليس فيه دليل من السنه على مشروعيه التكبير بين السورتين الا ان بعض القراء استحب ان يكبر بين السورتين من سوره الضحى الى اخر القران فقال اذا قلت واما بنعمه ربك فحدث فقل الله اكبر واذا قلت والى ربك فارغب فقل الله اكبر اذا قلت اليس الله بيحكم الحاكمين فقل الله اكبر اذا قلت اسجد واقترب قل الله اكبر الى اخر والصحيح ان هذا ليس بسنه لا, لا, لا بعد الضحى الى اخر القران ولا ما قبل ذلك نعم قوله دم اخيه ايش يقول رجلكنا اخيه ولمس عم ابن بتاه اخيه اصبحنا لا قمنا تكن مقابله يعني الدراسه ان باونا عن عن هذا الرجل الذي عنده بنات اخيه يعني انه عمهل طيب تقول المرأة أو يقول السائل إنه يمازحهن مزاحا قبيحا ومثل هذا العم لا يجوز لبنات أخيه أن يأتين إليه ولا أن يكشفن وجوههن عنده لأن العلماء الذين أباحوا للمحرم أن تكشف المرأة وجهه عنده اشترطوا أن لا يكون هناك فتنة وهذا الرجل الذي يمازح بنت أخيه مزحا قبيحا معناه أنه يخشى عليهن منه الفتنة والواجب البعد عن كل أسباب الفتنة ولا تستغرب يا أخي لا تستغرب أن أحدا من الناس يمكن أن تتعلق رغبته بمحارمه فقد بلغنا أن من الناس من يزني بأخته من أبيه لأنها ليس شقيقته. والعياذ بالله بل بلغنا أكبر من ذلك أن من الناس من يزني بأمه والعياذ بالله ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بمحارمه فإنه يرجم بكل حال حتى وإن لم يكن محصنا لأن هذا الفرج لا يباح بأي حال من الأحوال فروض المحارم لا تباح للمحارم باي حال من الاحوال فاذا انتهك هذه الحرمه فانه يرجم بكل حال والعياذ بالله وانظر الى التعبير القراني قال الله تعالى ولا تنجحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قتل فانه كان فاحشه اجرا ومقت وساء سبيلا وقال في الزنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ولم يقل ومقتن إنه كان فاحشة وساء سبيلا وهذا يدل على أن نكاح ذوات المحارم لأن زوجة أبيك من محارمك يدل على أن نكاح ذوات المحارم أعظم قبحا من من الزنا ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بامرأة من محارمه وجب رجمه في كل حال نعم خلاصة الجواب ماهي أنه يجب عليهن البعد عن عمهن وعدم كشف الوجه له ما دمنا يرين منه هذه هذا الكلام القبيح الموجب للريبة نعم انا انا المناهج الجديده انهم يفصلونها بالتفصيل أن الناس ليس تهو يكون قبل السلام ويكون بعده نعم سؤال مفهوم يقول هل اخر شيء من الشعر او الاظافر او الجلد ينقض الوضوء والجواب لا لا ينقض الوضوء يعني لو اخذ إنسان من شعره او ظفره او جلده فان وضوءه لا ينتقض الشعور تنقسم ينقسم اخوه الى اقسام شعور امر الشارع بازالتها وشعور نهى الشارع عن ازالتها وشعور سكت الشارع عن ازالتها الشعور التي امر الشارع بازالتها شعر العانه وشعر الابتين والشارع أمر بالتفصيل والتي نهى عن ازالتها ها شعر اللحية قال النبي عليه الصلاة والسلام وفر اللحى وكذلك النمص الذي هو نتف الحواجب وما سكت عن الشارع كالرأس والساق والذراع وبقية شعور الجسم أما ما أمر به الشر وعونها عنه فأمره ظاهر وما سكت عنه هل هو منهي عن أخذه او اخذه مباح قال بعض العلماء انه منهي عن أخذه لان أخذه تغيير لخلق الله وتغيير خلق الله من اوامر من الشيطان لقوله تعالى ولا امرنهم فليغيرن خلق الله وقال بعض العلماء ان أخذه مباح لانه مذكور عنه لأن الشرع أمر ونهى وسكت فلما سكت علم أن هذا ليس مما أمر به ولا مما نهي عنه لأنه لو كان منهيا عنه لنهي عنه ولو كان مأمورا به لأمر به وهذا هو الأقرب من حيث الاستزال أنها أن إزالة الشعور غير التي نهي عنها جائزة طيب لو قال قائل الشعور التي امر الشارع بازالتها كم مدتها أربعون يوما قال انس بن مالك رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشارب والظفر والعانه والابط الا نترك او قال الا تترك فوق اربعين يوما لكن بعض الناس جاب الا ان يكون إلا أن تكون اظفاره طويله وبعض الناس يا ابا الا ان نكون الظفر ظفر الخن الخنصر طويلا ليش لاي شيء من اجل مخالفه الشريعه هذا اهم شيء فيه انه مخالف للشريعه ثانياً أنه يلحق الادمي بالسباع يلحق الآدمي بالسباع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة مش ما نظه مدى الحبشة يعني أن الحبشة يبقون اظفارهم حتى تكون كالحراب فإذا مسك الأرنب مثلا بطها بهذا الظفر وصارت مديثا له نعم هذا معنى قول الظفر مدى الحبشة فلذلك أنا آجب من قوم يدعون الحضارة ويدعون أنهم أهل النظافة ثم يذهبون يبقون اظفارهم حتى تبقى طويله او يبقون شعورهم في الابط او في العانه حتى تبقى طويله مع انهم يدعون انهم اهل الحضاره والتقدم والنظافه وما اشبه ذلك نعم. أما التكبير فقد ذكرناه في الدرس الماضي في السطح أنه يبتدئ من غروب الشمس لتلعيد إلى صلاة العيد وأنه يشهر به في الأسواق والمساجد والبيوت بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فالاسرار لا جهر وأما بالنسبة للتقبيل والمصافحه فهذه لا باس بها لان الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب الى الله عز وجل وانما يتخذونها على سبيل العاده والاكرام والاحترام وما دامت عاده لم يرد الشرع بالنهي عنها فان الاصل فيها الاباحه والأصل في العادات حل وومنع عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في العادات، بل في الأشياء كلها الحل، إلا العبادات. فالاصل فيها المنع، إلا بإذن من الشارع. نعم. إيش؟ على نعم. فلذار الإزار من الكعبين فما فوق على سبيل الوجوب يعني أنه لا يجوز للإنسان أن ينزل ثيابه سواء كانت قميصا أو سراويل إلى أسفل من الكعبين فإن أنزله إلى أسفل من الكعبين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار وهذا يدل على أن تنزيل الثياب إلى اسفل من من كبائر الذنوب لأن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة طيب لكن لو قال قائل أنا لا أنزله إلى اسفل من على سبيل الخيلة ولكن على سبيل الرفاهية والعادة فالجواب أن نقول إن هذا ومن الكبائر وإن لم يكن على سبيل الخيلاء لأن الذي يجره على سبيل الخيلاء اسمه أعظم من هذا مثمه أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت يا رسول الله عادها ثلاثة قلت يا رسول الله خاب وخسر منهم قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل ومعلوم أن العقوبة لعدم التكريم والنظر والتزكية وبالعذاب العليم أعظم من أن يقال ما أسفى من الكعبين ففي النار لأن معنى ما أسفى من الكعبين ففي النار أن هذا النازل يعذب الإنسان على قدره ويكون العذاب على مقدار ما نزل من القدم وليس على جميع البدن فإن قلت كيف يمكن العذاب بالنار على جزء من البدن وهل لهذا نظير فالجواب نعم طيب أنا أقول هل لهذا نظير وليس أقول هل هذا معقول نعم صحيح هذا نظير من كتم علما من سئله فإنه يوجد من في رجال من النار فيه أيضا شيء نظيره قريب منه جدا لا لا أسرع رأى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وأقدامهم تلوح لم يمسها الماء لأنهم كانوا توضعوا أرهقتهم صلاة العصر تتوضا بسرعه وجعلوا يمسكون على اقدامهم وربما لا يستوعبونها بالغصن فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار ما هي الاعقاب العراقيب ما هي الابحاث العراقيب هذه العقاب ويل للاعقاب من النار ها؟ هذه العرقوب هذه نعم هذا الكعب طيب كانك لا تعرف كوعك من كرسوعه <تصفيق> نعم هل تعرفه العربيون هذا الثاني <تصفيق> اذا هذه جملة معترضه نمتحنكم فيها من الذي يعرف كوعه من كرسوعه الجمع كثير وال والذي رفع يده قليل طيب فرض انت نعم هذا الكوع وين القرشوع كل هذا اي هذا القرشوع واين الكوع نفس الشيء اسرع <تصفيق> طيب وين؟ ذي وركرس و... هذا طيب است طيب اي او عشان شن الناس يمكن ن... طيب ثلاثه يكفي فيه يقول ناظم وعظم يل الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرزق ما وسط وعظم يل الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرزق ما وسط طيب هذا ال... الي الابهام هذا ايش هذا الكوع وهذا هذا الكرسوع وهذا الرزق طيب وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط احذر من الغلط لأن غلط عندنا كم من واحد الان طيب على كل حال نرجع لان الى الدرس نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار فهنا العقوبه على جزء من البدن فيكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل إنه كعبين ففي النار أمر أمرا ممكنا أن يكون التعذيب على إيش على العضو الذي حصلت فيه المخالفه طيب ابتلِ الناس الآن أكثرهم بل كثير منهم بتنزيل الثياب إلى أسفل من الكعبين والمساله خطيرة جدا حتى ان بعض العلماء يقول انه اذا كان هناك اسبال فان الصلاه لا تصح وان صلاه المسبل غير صحيحه وهذه خطيره لانه اذا قلنا بهذا القول صار كثير من الناس لا تصح صلاتهم وقالوا ايضا ان الامام اذا كان مسبلا لا تصح الصلاه خلفه لأن ثلاثه لا فصح وهذه أيضا خطيرة لكن القول الراجح أنه آثم والصلاة صحيحة وعلى كل حال فإن المسألة خطيرة جدا والناس بطلوبها نسل الله لهم من كما أن بعض الناس صار يفرق في الرف حتى رأينا بعض الناس يخرج ثلثي الساق ثلثي الساق يعني قريب من الركبه وهذا غلو و والنبي عليه الصلاه والسلام قال ازره المؤمن الى نصف ساقه وما اسفل من الكابين في النار ومن جر ثوبه قويا لم ينظر الله إليه فما بين الكعب و الساق كله مباح والحمد لله كله جائز اما ان نرفعها فوق النصف فهذا بلا شك حلوه السنة طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن طعنه ابو لؤلؤه المجوسي لان المجوس فيهم حنق على امير المؤمنين عمر بن الخطاب لان الله ازال ملكهم على على يده فإن تاج كسرى حمل من المدائن إلى المدينة. هذا الذي يوضع على رأس اذا جلس. أثذون من الذي حمله؟ يقولون إنه حمل على جملين. جملين. لأنه كبير، مرصع باللؤلؤ والجواهر. فحمل من المدائن إلى المدينة ووضع بين يدي أمير المؤمنين رضي الله عنه. من يفكر أن رجلا من العرب سيحمل اليه تاج كسرى من عاصمته الى المدينه ولكنه الاسلام الاسلام الذي سيظهر على كل الاديان و... وامه الاسلام ستظهر على كل الامم اذا تمسكت به انتبه يا ولدي امه الاسلام ستظهر على كل الامم اذا تمسكت بالاسلام فان لم تفعل فليس لها حظ من النصر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم عمر رضي الله عنه كان المجوس يكرهون لأن ملكهم زال على يده فجست رجلا خبيثا يقال له أبو لؤلؤه وهو غلام للمريء بن شعبة فلما تقدم امير مؤمن عمر لاسترات الفجر اقدم هذا الرجل الخبيث على طعن بخنجر له راس وله مقبض بالوسط لما طعن سقط رضي الله عنه وامر عبد الرحمن بن عوف ان يصلي بالناس لاحقه الناس وصار هذا الخنجر يقول هكذا وهكذا فيقتل من من يصيبه حتى قيل انه قتل احد عشر نفسه فالقى عليه رجل بساطا على ابي لؤلاء الخبيث حتى سقط فقتل نفسه قتل نفسه بخنجره همل عمر رضي الله عنه الى بيته وجعل الناس تأتون إليه ومن جملة الذين جاءوا إليه شاب شاب من الأنصار يجر إذا فلما انصرف وراءه عمر وهو في, في هذه الحال ناداه وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وابقى لثوبك رضي الله عن عمر في هذه الحال التي يذهل فيها المر لم ينس شابا من رعيته أخطأ في عمل من الأعمال بل نصح وذكر لرفع التوب فائدتين هما أبقى لربك وأبقى لتوبك وفي بعض الألفاظ انقى بالنون أنقى لتوبك كيف يكون أبقى للثوب لأن الثوب إذا صار يسحب على الأرض ها؟ تشقق تشقق فإذا ارتفع صار أحفظ لذلك أنا اوجه من هذا المكان النصيحة لإخواني وأقول لهم اشكروا الله على نعمه أن رزقكم اللباس وأنزل عليكم لباسا نوازي ثواتكم مريشا فاتقوا الله لتنالوا اللبسين وخيرهما وهو لباس التقوى اتقوا الله وارفعوا ثيابكم ارفعوها عما نزل من الكعب ولكم الرخصة لكم الرخصه ولكم الرخصه فيما بين الكعب ونصف الساق نعم استرح، ما في سؤال بالشفويا، نعم. الله يساعدنا. ما نجيب إلا إذا سمح الأخوان. تسمحون لهذا له الرجل؟ يقول عنده سؤال ضروري لأنه بيسأل. صحيح. اينام هو يقول هل نحن ساكنون في جده ونأتي هنا للعمرة ونرجع الى جده فهل علينا طواف وداع ام لا عليكم طواف الوداع الا من دخل معتمرا ومن نيته انه اذا اعتمر سافر على طول فهذا ليس عليه طواف وداع لانه ما ما عمل اكثر مما مما حول البيت من الطواف والسعي إن حصل طوفان بدعه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما دام العقد والاتفاق بينهما على ان الاجره ست مئه ريال فيجب الوفاء بالعهد لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فالواجب على من عقد مع انسان عقدا أن يتمه لأنه مسؤول عنه نعم نعم نقول إذا لم يأذن الوالدان في الذهاب للجهاد فإنه لا يحل له أن يذهب لأن بر الوالدين واجب والجهاد لم يتبين لنا أجوبه على الاعيان وحينئذ نقول إن بقاءهم لوالدي، إرضاءا لوالدائه وبرا بهما خير من الذهاب والحديث في هذا كثيره قدم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بر الوالدين على الجهاد سبيل الله ومنها حديث ابن سعود قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله نعم القبض بعد الرفع من الركوع يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر يقول هل هذا سنة فنقول نعم هو سنة في القيام الذي قبل الركوع وفي القيام الذي بعد الركوع والدليل على ذلك حديث. اهل بن سعد الذي رواه البخاري قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه الوسطى في الصلاة وواش الدلال من ارجع قابل حكيم اهل ابن كيف كان ذلك؟ اقول كيف كان حديث سهل بن سعد كان الناس مامرون ان يضع الرجل يده اليمنى على دراع اليسرى في الصلاه كيف كان هذا دليلا على ان اليد اليمنى توضع على اليسرى بعد الركوع لا أسأل أسأل. طيب لكن اقول بعد طيب إذا جلس... إذا كاس بين سجدتين أقول كذا جالس بين سجدتين هذا العمود طيب وإذا ركعت أقول كذا إذا ركعت وين اضع يدي في الركوع أين أضع يدي في الركوع اين؟ طيب وإذا سجدت تقول كذا واجه الدلالة يا جماعة نقول هذا الحديث عام كان الناس يمرون أن يضع جرجل يده اليمنى على دراع اليسرى في الصلاح هذا عام نخرج منه السجود لأن اليدين ها؟ على الأرض والجلوس لانهما على الفخذين والركوع لانهما على الركبتين فيبقى القيام في الحالين اللي قبل الركوع واللي بعد الركوع كلاهما يوضع اليد على اليد اليسرى وعلى هذا فيكون سنه وهذا هو الدليل اثنان <تصفيق> سمعتم السؤال يقول بعض النساء تستعمل النقاب في تغطيه وجهها ولكنها لا تقتصر على النقاب المشروع وهو الذي لا يخرج معه إلا العين بل هي تنتقب وتخرج العين والحاجب والوجنتين وهذا يمكن في أول سنة وبعد ذلك تظهر بعض الجبهة نعم وتنزل إلى الخد. وباله في الثالثه الثالثة أيضا طيب على كل حال العلماء الذين يفتون بجواز انتقاب المرأة لا يعنون أنها تتوسع حتى يظهر ما لا تحتاج إلى النظر أو ما لا تحتاج إلى كشفه عند النظر وإنما يريدون أن تنتقد بحيث تنظر فقط وأما التوسع في ذلك فلا يجوز إنعم سيقول الثاني دعاك تسفل مع لما ذلك لأنها أشفتها ولا أشفتها وذاتها أشفتها معهم مع جميعا وراغت لها مصيحة لعزم ربنا وكانت مجيد أن تزوجك في محطة فلا بس أدينا أقول إذا كان محطة لذلك اتباع الاوراق تقوم بجلس الاوسط لدي خدام ايش لدي خادم يعني معها خادم نعم أ... السؤال اظن مسموع للجميع هذه امراه لها اخت متزوجه وهي عندها في البيت وتكشف لزوج أختها تكشف الوجهة وتتحدث إليه وإذا نصحت قالت إن هذا محرم مؤقت نعم لماذا محرم مؤقت هي لها شبهة لأنه لا يجوز لزوج أختها أن يتزوجها ما دامت أختها معه. فهي محرمه عليه تحريما الى امد لا تحريما مؤبدا ولكن فهمها خطا فان المحرمات الى امد لسنا محارم المحارم هن المحرمات الى ابد بسبب او نسب بنسب او سبب مباح أرجو الانتباه لهذه وسأبسط الجواب فيها بعض الشيء إن شاء الله تعالى المحرمات المحارم هن إيش المحرمات إلى الأبد بنسب أو سبب مباح نسب يعني قرابع والسبب المباح يعني الصهر والرضا طيب انتبه فصارت المحرمات إلى أبد محرمات بالنسب ومحرمات بالرضى ومحرمات بالمصاهرة. ولنستعرض هذه المحرمات في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلّه. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيله. حرمت عليكم أمهاتكم. وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا تنهى عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين ولم يقل عز وجل واخوات نسائكم بل قال وأن تجمعوا بين الأختين فالمحرم الجمع بين الأختين إلا ما قصت له نبدأ بالتفصيل في هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء يعني لا تتزوجوا ما تزوجه اباؤكم من النساء وه... وهذا يعم من دخل بها الاب ومن لم يدخل بها فمثلا اذا عقد ابي على امراه اذا عقد على ابي على امراه وطلقها قبل ان يدخل بها هل تحرم علي ها؟ لا اي نعم, نعم نقول نعم تحرم عليك لان الله قال ولا تنكح ما نكحا باؤكم النساء فاذا عقد عليها فقد عقد عليها عقدا صحيحا والعقد الصحيح هو النكاح طيب طلقها ابي مثلا قبل ان يقبل عليها تكون محرما لي اخلو بها واسافر بها وتكشف وجهها لي ولا حرج في ذلك وبالنسبه لابي هي محرم لا لا غير محرم بالنسبه لابي غير محرم فتكون هذه المراه الان محرما لي وليست محرما لابي مع ان ابي هو السبب تزوجها فصارت محرما لي ولكنها لا تكون محرما له فإذا طلقها صار صار لها أو صار منها بمنزلة الرجل الاجنبي طيب حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم اللات ولدنكم حتى الأمهات العاليات ها؟ حتى الأمهات العاليات الأم حرام على ابنها الجدة حرام على ابن ابنها وعلى ابن بنتها فالجدة من قبل الأب أو الأم حرام طيب جدة أمك جدة أمك ليه جدة أنت حرام حرام, حرام. اذا كل امراه وان علت من اجدادك من قبل الاب او الامه يا حرام بناتكم بنت الانسان لصلبه حرام طيب بنت ابنته بنت ابنه وان نزل طيب و نزل واخواتكم الاخوات قد, قد يكن شقيقات من هم نلقات الشقيقات يا أخي؟ من هي الأخت الشقيقة؟ هناك الأخت الشقيقة أخت الزوجة هذا معنى جديد يا ولد ما هي الأخت الشقيقة؟ طيب إيمان من هي الشقيقة؟ أين؟ حسبهم ما تصل إلى هذا الحد من الجهل. الأخ من الأم الأب أحسن. طيب الأخ من الأم الأب حرام. الأخ لابن حرام. طيب الأخ من الأم حرام زين. طيب, طيب أخت الأخ أخت الأخ. هنا. أخس الأختي حرام ولا لا إن قلتهم حرام ما, ما صح إن قلتهم حرام ما صح طيب نخليها حتى نكمل البحث ولي بذكر فيها مفهوم الأخس من الأم حرام طيب لعموم قوله تعالى وأخواتكم طيب أخس الأب اختلاب حرام لعموم قوله نقلتمونا الان اذا عمات صح عماتكم سواء كن شقيقات او لاب او لام صحيح تقسيم هذا ولا لا من هي العمه الشقيقه اخت الاب من الام والاب والعمه لاب اخت الاب من الاب والعمه لام أخت الأبي من الأم طيب عمة أبيك حرام لأنها داخلت في عماتك عمة أبيك عمة أبيك حلال الأخوان يقولون حرام وهو كذلك هي حرام الخالة وهي أخت الأم حرام سواء كانت شقيقه او لاب او لام طيب خاله ابيك وخاله امك انا أعطيكم هنا قاعده كل عمه لشخص فهي عمه لذريته كل عمه لشخص فهي عمه لذريته اذا ورد عليك مساله عمه ابيك عمه جدك نعم على طول تقول حرام لأن عمة كل شخص عمة له ولمن ولذرية خالة كل شخص خالة له ولذرية طيب وبنات الأخ حرام بنات الأخ ما نسبتك إليهن بنات الأخ بنات الأخ, بنات الأخ نسبتك إليهن عم صح بنات الاخ عم انت عمهن اذا بنات الاخ حرام على عمهن طيب بنات وبنات الاخ حرام على عمهن نعم لان عم لان عم ابائهن او امهاتهن عمهن بنات الاخت ما نسبتك لهن خال صح بنات بنات الأخت حرام لأن خال أمهن خال لهم على القائل الذي ذكرنا وأمهاتكم التي ارضعنكم شيء الله قيد هنا في الأول قال حرمت عليكم أمهاتكم لأن الأم إذا أطلقت فهي أم النسب لكن أم الرضاء ما يمكن تقول هذه أمي فقط بل تقيد تقول أم من الرضا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم طيب أم أمك من الرضا أم أمك من الرضا يا أجماع أمهاتكم التي أرضعنكم وأم أمي من الرضا ما أرضعتم ليست حرامة دقيق اسميه هذا فهمت الآن الثالث معلقولين أم أسأله ننفصل لو رجعنا إلى الآية أمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخذنا وأخذنا بظاهر الآية لقلنا إن أم إن أم الأم من الرضاء إيش لا تحم يعني ما أرضعتني ولا يمكن أن نقيس على أم النسب لأن النسب أقوى لكن عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا كانت أم الأم من الرضاع أم الأم من النسب حراما فأم الأم من الرضاع حرام أيضا ولكن التي أرضع نكم الحجي هذا يحتاج إلى درس كامل لأن لسنا فيه كثيرا من الناس ومشكلة على الناس أرضع نكم هل للرضاع شروط اذا رجعنا الى الايه وجدنا الايه مطلقه وانا احب ان ان الانسان ياخذ الاحكام من الادله اذا جاءت الادله مطلقه فالحكم ايش مطلق الحكم مقيد ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الرضاعه متى ثبت ولو مرة واحدة ثبت الحكم بناء على الاطلاق في الآية ولكن هذا يعتبر قصورا لأن السنة تقيد القرآن السنة تقيد القرآن والرضاع مقيد بالسنة بخمس رضاعات مقيد بخمس رضاعات ومقيد ايضا بأن يكون قبل الفطان لان الرضاعه قبل الفطام هو الذي يؤثر فيشب عليه البدن اذا لابد من خمس رضعات فاكثر ولا بد ان يكون قبل الفطام طيب هذه امراه ارضعت شخصا ثلاث مرات بس هل تكون ام له ها إن نظرت للآية، ها تكون اما لكن جاءت السنة بأنه لا بد من خمس رضعات، فلا تكون اما أرضعت هذا الطفل أربع مرات، أربع مرات، ها تكون اما ولا لا؟ لا تكون اما لا بد من خمس. أرضعته أربع مرات، وسوت حليب في الدلة. الخامسة وأسقطه اياه ها إيش تكون هذه لا تكون اما تكون اما لأن المقصود التغذي باللبن دون حقيقة الإرضاء يعني هي حلبت من ثديها. أي طيب حلبت من ثديها. وجعلته في دله واسقته اياه الخامسة هذه تكون اما ولا لا تكون اما ان لا يشترى الإرضاع من الثدي المقصود ان يصل لبن المراه الى هذا الطفل فيتغذى به واضح يا جماعه طيب لو انها لو أن المرأة أرضعت غلاما له سبع سنوات أتكون أم له ليش بعد الفطام لأنه بعد الفطام وبعد الحولين أيضا فلا يكون ولدا لها لأنه لم يتغذى بلبنه ولكن من عنده علم منكم قد يعترض على هذا بقصه وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذه القصه لا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مم. مهم من زوجة رسول <تصفيق> ها ايش لا ما خرج ماش كان له غلام كبير م. طيب هو أبو حذيفة أبو حذيفة رضي الله عنه كان قد تبنى غلاما يسمى سالم فلما صارت امرأة أبو حذيفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرمي عليه وكبير ونحن قلنا انه لا لا لا عبره برضاع الكبير فقال بعض العلماء انه خاص وقال بعض العلماء انه منسوخ وقال بعض العلماء انه عام محكم الاقوال كم ثلاثه قول انه منسوخ وقول الثاني انه خاص والثالث انه عام محكم غير منسوخ والصحيح انه عام محكم غير منسوخ ولكن ولكنه مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة وإنما عدلنا عن النص وعدلنا عن التخصيص لأن من شروط النص التعارض يعني عدم إمكان الجمع والعلم بالمتأخر العلم بتاخر الناس وكل الأمرين مفقود بالنسبة لهذه القصة وعدلنا عن التخصيص لأنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يخص به أحد لشخصه ابدا هذا غير موجود إنما يخص به لوصفه لأن الشرع معان عامة وأوصاف يعني الاحكام الشرعية معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص وحينئذ يمتنع ان يكون هذا الحكم خاصا برجل يسمى سالما ولا يشمل من كان في معناه هذا مستحيل في الشريعه الاسلاميه لان الشريعه الاسلاميه تعلق الاحكام بماذا بالمعاني والاوصاف فلو وجد احد تبنى شخصا حتى كان هذا الابن المتبنى مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه واضطرت امرأته إلى أن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول لو, لو وجد هذا لقلنا بجوازه لقلنا بجوازه لكن هذا في الوقت الحاضر ممنوع ممتنع ولا لا ممتنع لأن الشرع ابطل التبني الشرع أبطل التبني ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحم قال الحم الموت ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال الحم ترضعه زوجته إيش أخيه مثلا حتى يدخل على امراه من محارمه فلما لم للنبي صلى الله وسلم لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم او يوجه الى هذا علم ان رضاع الكبير بعد ابطال التبني لا يمكن ان يكون له اثر هل انتبه الان واهم شيء نندي في هذا التقرير الاخير ان نعلم ان الشريعه الاسلاميه لا تخصص احدا بحكم من الاحكام لعينه وشخص ابدا لان الشريعه الاسلاميه احكامها مربوطه بالمعاني والاوصاف طيب نحن الان وصلنا اليه في الايه الكريمه امهاتكم من الاضاءه امهاتكم من الاضاءه أمهاتكم التي ارضعنكم صح وأم وأخواتكم من الرضاعة أختك من الرضاعه حرام عليك أليس كذلك وهذا له صورته إما أن ترضع أنت من أمها وإما أن ترضع هي من أمك قل لا إما أن ترضع أنت من أمها أو ترضع هي من أمك اذا كنت انت الذي اضطعت من امها صارت اخت لك وصارت اخواتها التي قبلها والتي بعدها اخوات لك وصارت اخواتها من ابيها من غير التي رضعت اخوات لك انتبه يا ولدي اذا كان انت الذي الان من امها تكون المرأة التي رضى البنت التي رأت معها في اللبن اختا لك واخواتها التي قبلها ايش اخوات لك واخواتها التي بعدها اخوات لك واخواتها من ابيها اخوات لك ايضا اما اذا كانت هي التي طيب وهل تكون هي او اخواتها اختا لاخوتك لا لا تكون أخت لأخوتك، وإن كانت هي التي رضعت انعكس الحكم. إذا كانت هي التي رضعت صارت صار إخوانك اخوانا لها، سواء كانوا قبلك أو بعدك أو اخوانا لك من الأب من زوجة أبيك يكونون إخوة لها. طيب وهل أخواتها أخوات لك؟ هي التي رضعت من امك هل تكون خواتها واخوات لك اخوات لك لا لا تكون طيب واخواتكم من الرضاعه وامهات وأمها نسائكم امهات نسائكم نسائكم بمعنى زوجاتكم ام زوجتك حرام عليك طيب جدتها حسبي الله طيب جده زوجتك حرام جده جدتها حرام وهكذا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ربائب جمعوا ربيبة وهي بنت الزوجة لكن اشترط الله عز وجل فيها شرطي التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن انتبه ما أن التي في حجوركم يعني التي تربت في بيتك من نسائكم التي دخلتم بهن يعني التي جامعتموهن فلو, أن لا فلو كان لك زوجة أقدت عليها ولها بنت من زوج سابق ثم طلقتها قبل الجماع فإن ابنتها من الزوج لا تحرم عليك يعني الله يقول من نسائكم اللاتي تدخلتم بهن طيب لو كانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها لو كانت عند أبيها ولست بحجرك لا تحرم بناء على ظاهر الآية بناء على قوله في حجوركم التي في حجوركم ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد ليس قيدا يعتبر شرطا بل هو من باب الغالب والقيود الاغلبيه لا مفهوم لها واستدلوا لذلك بان الله قال وربائبكم انتبه بالاستدلال وربائبكم, وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تخرجن بهن ثم قال فإن لم تكونوا تخرجن بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فان لم يكن في حجوركم فلما لم يقل فان لم يكن في حجوركم بل قال فان لم تكونوا زحرج بهن علم ان القيد الاول التي في بحجوركم غير معتبر وانما هو قيد اغلبي وعلى هذا فبنت الزوجه وان نذلت حرام على الزوج اذا كان قد جامع الزوجه سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم حلائل الأبناء منهم الزوجات وكذلك السراري لو تسر ابنك أما صارت من حلائلهم فتحرم عليه. كذلك لو تزوجت امراه صارت من حلائله وتكون حراما عليك لكن الله قيد حلائل أبنائكم الذين من اصلابكم وهو وهو ابن النسب لان الذي من صلبك هو ابنك لنسبك طيب ابن ابنك داخل بهذا وعلى هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه وحرام على جده سواء كان جد من قبل الأب أو من قبل الأم في هذه الآيات الكريمة ذكر المحرمات بالنسب وفي الرضاء لكنه في الرضاء على سبيل الإشارة وبالمصاهرة المحرمات بالنسب في الآية الكريمة كم سبع طيب استرى. توافقون على هذا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ سبع طيب المحرمات بالرضاء ذكر الله منهن اثنتين أمهاتكم التي أرعنكم وأخواتكم من الرضاعه بقي غيهم. بقي العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ من أين نعلم أن هذه الأربع حرام من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ف فعرف المحرمات بالنسب وحر النظيرهن من الرضاع أمهاتكم يحرم نظيرها من الرضاع من هي؟ أمهاتكم يحرم نظيرها من الرضاع من هم؟ أمك من الرضاع بناتكم يحرم نظيرها من الرضاع من هي؟ بنتك من الرضاعه اخواتكم موجوده في الايه واخواتكم من الرضاعه عماتكم يحن نظيرها من الرضاعه وهي عمتك وخالاتكم خالتك من الرضاعه بنات الأخ بنت اخيك من الرضاعه بنات الاخت بنت اختك من الرضاعه فسبع محرمات بالنسب يحرم نظرهن من الرضاء يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب طيب المحرمات بالصهر المحرمات بالصهر كم لا المحرمات بالصهر أربع أربع طيب ولا تنجحوا ما نكح آباؤكم من النساء هذه واحدة يعني زوجة الأب وإن على وأمهات نسائكم هذه اثنين اثنين يعني أم الزوجة وإن على ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي خالد بهن هذه الثالثة نعم هذه الربيبة وحلائل أبنائكم من يعني زوج نعم زوجة الابن وإن نزل فالمحرمات بالصير إذن اربع زوجة الأبي وإن على وزوجة الابن وإن نزل وأم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزل لكن ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقل وواحده لا تحرم إلا بالدخول من الذي يحرم بمجرد العقد أم الزوجة وإن علق وزوجة الأب وإن علا وزوجه الابن وإن نزل ولهذا لو أن الإنسان عقد على امرأة وطلقها تحرم على أبيه ولا تحرم على أبيه بمجرد العقد وتحرم على ابنه ها؟ وتحرم على ابنه بمجرد العقل طيب أمها أمها تحرم عليه بمجرد العقل ولا لا تحرم عليه بمجرد العقد. بنتها لا تحرم عليه إلا إذا دخل بأمها طيب ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر قاعدة في هذا قال يحرم على الزوج اصول زوجته وإن علونا انتبه للقاعدة يحرم على الزوج اصول زوجته وإن علونا وش يؤذر زوجته وإن علونا أمها وجدتها وجدت أمها وجدت أبيها وهكذا بمجرد العقد ويحرم كذلك على الزوجة شوف على الزوجه وصول زوجها وإن على من أصل زوجها؟ ها أبو زوجها وجده وإن على وفروع زوجها وإن نزل وإن نزلوا أولاده أولاد الزوج وإن نزلوا هؤلاء الثلاثة يقول إن التحريم يثبت فيهن بمجرد العقل. وش باقي معنا فقمانا فروع الزوجه وهن الربائب فيحرم على الزوج لكن بشرط الدخول بالزوجة الدخول بالزوجه واضح يا جماعه هؤلاء نعم كيف <تصفيق> ما لهم دخل الحواشي <تصفيق> هذه هي المحرمات في النكاح وكل امراه تحرم على الانسان على التابيد فانها محرم له وبناء على ذلك فاننا نقول للاخت السائله التي تقول ان اختها تكلم زوج اختها وتتحدث اليه وتقول ان بيني وبينه تحريما موقتا نقول ان هذا قول خطا وليس بصواب والتحريم وهذا التحريم ليس تحريما مؤقتا لان المحرم هو الجمع بين الاختين بين الاختين لا اخت الزوجه لاحظوا ليس المحرم اخت الزوجه المحرم الجمع بين اختين كما قال هذا الحديث نعم نعم ها اي اخت لا اخت الاخت اخت, الاخت اخت الاخت نعم ايش مفهوم هذا معلوم الثان من الذي يقول انه معلوم كذا قولوا مره وبعدين يوم جاء الاختبار الاختبار يقول معلوم يلا كم معتبرها هذا الكلام هذا كلام ها ادور صورها أنا والدي مثلا نعم 2 2 2 مضمنة يعني أمي مثلاً مضمنة بعدين يعني وااا امرأة نعم جابت ولد مثلاً ولد وأم جابتني مثلاً آه والأم الثانية تطلع يطلبنا أبوه نعم والزوج الواحد الثاني صحيح جابت منه ولد نعم أو بنت إحنا نتكلم في البنت صح جابت بنت يصير أنا يعني هذه بنت ثالثة ثانية الوالدة الثانية، تير أختك، وأختك أنا، ها؟ أختك تير، أي، أي، أختك أخت من الأب، من الأب، أي، زين، صح، إذا أخت وأختك أحيانا تكون حراما عليك وأحيانا تكون حلالا، إن كانت أخت أختك من أمها، نعم. أخت أختك من أمها وهذه أختك من الأم وهي أخت أختها من أمها فهي حرام، لأن أمكما واحدة وإن كانت أخت أختك من أبيها فإنها تكون حلالا لأنه ليس بينك وبينها محرميه وصورة المسألة إنسان ولد من امرأة تحت زوج، ولد من امرأة تحت زوج، وله أخت من أمه سابقة على الزوج الأول، سابق على على أبيه، يعني هذه الأم التي ولدته من هذا الزوج لها بنت من زوج سابق، لها بنت من زوج سابق، فهي أخته من منين؟ من هي أختيها من أمه هذه الاخت من الزوج السابق لها اخت من أبيها لها أختي من أبيها من هي أمها أم الولد هذا فصارت اختها من أبيها تحل لأخيها من أمها قل لا طيب هذا السؤال أخليهم يوم بكره مسترست. أستري الأخير. عبد المسرات. ها؟ متألوب؟ الشيخ عبد الله عزام. الشيخ الله الشيخ عبد الله عزام. عبد الله عزام. يقول عبد الشيخ عبد الله عزام. الشيخ عبد الله عزام. الشيخ عبد الله أنا اخر الابد لك صحيح الشيء هذا صحيح ما قلت شيء يمكن واحد من ان اتكلم وظن أني... اني أقول اقول بذلك